Music ناساً نفسي ما نفسي بنجيت وقد عصفت بها نائياً وهجراناً أضعيت يا أسوال ما ترقى ما دمعه وهي اكتفاق حتى يسعود حيراً حيبي ديود عثم عن الليل عاطفة ضاق النهار بها ستن خدمانة. هل تذكرين ہل تس کو هل تذكرين بشعب صني لمهل نشكوها ونفنى فلا في شكوانى زنساب في همسات الماء أنتنا وتستطيع شكونا النهر نبوها أخوي في وتحت نشوانا نشوانا لم يشهد الرافضون لم يشهد نجد الجزيق قبلنا الفين سابة تباريحاً وأشجال نكاد من بلقة اللقاء انا شو انت من بن جت للو انا شو انت انا ردنا اي كذا يا جمعنا والماء مهما والأنف الحال الحال أنا تقول كنا عشنا عيني يا جمعنا والماء مهما الليل والهوى يغري جوانحنا وكم تعانت روحنا عقبنا لم نبت انا والهوى يغري جوانحنا وكم هو نقضي ما نكدي حيات ونردي عس سنواتك هو الحياة سياغ الحب مركانا ثم سنينا وما زال الغليل لغان ها ولو الزموح تديما والشوف غمآ لغمآ